يسر نوطع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الثلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون بَنكًا نُسِرُّ الْمَوْفِرُ وَأَذَمُ ما سيكن ثم تنزغ هو وأعلم بما يتقوى وأن 90% وأن... War uh <laughs> وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم en ليس لها من دون الله كاشفك أفمن Thank you.